إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً ترضيك وترضيه وترضا بها عنا مولانا رب العالمين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى دسار المتقين وشعار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله الذي من علينا بالنعمة الكبرى بأن بعث إلينا أفضل خلقه وخاتمهم الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ألف, ألف الله ببعثة هذا الحبيب القلوب وجمعهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعم ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ألف الله بين القلوب القلوب المتناهرة والافكار المتضادة فجمعت هذه القلوب بنعمة الله التي أرسلها ببعثة حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فهو المنة الكبرى عليه الصلاة والسلام وكان لنا في سنته وحياته في أحواله وأقواله وأفعاله عباة لمن أراد الدار الآخرة يقول رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ففيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لمن كان يرجو خير الدنيا ولمن كان يرجو خير الآخرة ولا زلنا وما دمنا في بداية هذه السنة الهجرية بهذا الشهر شهر محرم كان لنا أن نعرج على جزء مهم من تاريخ الإسلام وأمر عظيم حصل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له الأثر البالغ في حياة الأمة ألا وهي الهجرة النبوية الشريفة العبر منها لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يضعها نصب عينيه ولا بد أن يفهمها ويفهمها لأهل بيته لذريته لأصحابه ليبين لهم عظيمة ورفعة القدر النبوي في جمع هذه الأمة على أمة واحدة وعلى كلمة سواه، فلقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغما من مكة بعد أن أخرجه أهلها كان وحيدا في دربه إلى المدينة يرافقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولكن هذا لا يعني أن الخروج من مكة هو نهاية الأمر بل إنه صلى الله عليه وسلم خرج منها ليعود إليها بعد ذلك ولكن الحال كان قد اختلف فهو قد خرج من مكة وحيداً ولكن العبرة لنا عباد الله أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد إليها أمة خرج واحدا وعمل مجاهدا إلى أن عاد إلى مكة ودخل من أبوابها جميعا وهو أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا نعم جمع الله به القلوب اجتمعت كلمة المتخاصمين بعد ذلك من أهل مكة عليه صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في ذاته منهم الخصماء بل إنه أول أول ما قام به عليه الصلاة والسلام عند دخوله إلى المدينة المنورة هو أهم عمل يتصف بالحكمة وبالرحمة وبالوعي الذي يحتاجه المسلم اليوم في أن قام بعمل عظيم ألا وهو أن آخى بين أهل المدينة وصماء الدهر الأوس والخجرج أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام من آخى بينهم وأصلح فيما بينهم فسموا من ذلك اليوم الأنصار ثم إنه آخى بين المهاجرين والأنصار بعد ذلك هذا يعني هذا من أهداف الهجرة النبوية السامية والوعي المحمدي الكامل لهذه الأمة في جمع كلمتها على سنته وجماعته صلى الله عليه وسلم جمع الله به القلوب وألف بين الناس وكان هو المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام ولقد اتفق جميع أصحابه على هذا الهدف فسعوا إليه جاهدين لأنهم جميعا تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة العظيمة التي خرجت أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي وخالد وطلحة وأنث وبلال وعمار بن ياسر التي خرجت الحسن والحسين التي خرجت أهل البيت العظام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يذكر لنا أهل الحديث حادثة تدل على عظمة هذه المدرسة المحمدية بأنه جاء ذات يوم من الصديق أبي بكر والمرتضى عليم بن أبي طالب قاصدين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما وصل إلى باب بيته قال أبي بكر الصديق لسيدنا علي ادخل أنت أولا يا علي مفضلا إياه هذا من كرم الصديق ومن فهمه لآداب النبوة فقال له الإمام الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وهو لا ينقصه من آداب لقوة شيء كيف لا وهو ابن عم المصطفى زوج وزوج الطاهرة البتول فقال له لا ادخل أنت أولا يا أبا بكر فقال له أبو بكر كذلك ادخل أنت أولا يا علي يفضل أحدهم الآخر فقال له سيدنا علي كيف أدخل يا أبا بكر وقد قال عنك الله في كتابه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تعزن إن الله معنا نزلت في رسول الله والصديق أبي بكر عندما كانا في الغار هذا يا أبا بكر ما فضلك الله به في القرآن فكيف أدخل انظر يخرج الواحد منهما محاشن الآخر وهكذا هكذا هو كان ديدن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له الصديق أبا بكر بكر وكيف أدخل يا علي وقد قال عنك الله يوم قال عنك الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مشكيلا ويتيما وأسيرا نزلت في سيدنا علي وسيدنا فاطمة في القصة المعروفة فقال له علي كيف أدخل يا أبا بكر وقد قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان هذه الأمة في كفة يعني كفة ميزان ووضع إيمان أبي بكر في الكفة الأخرى لرجحت كفة أبي بكر فقال له أبو بكر وكيف أدخل يا علي وقد قال عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأسلمن الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله أين علي بن أبي طالب فلا زاء على هذا الحال يخرج الواحد منهما محاسن الآخر مبتدحا إياه إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الأمير جبريل مخبرا إياه بما كان من شأنهما فخرج عليهما ووضع أحدهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ودخل الباب وقال لهما هكذا نحشر إلى الجنة يوم القيامة هذا هو الهدي النبوي الذي سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أهل بيته هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في جمع القلوب كما جمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك فإلى كل من أراد هذا الهدي وأراد أن يستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فعليكم بالهدي النبوي في سيرته في أحواله في أقواله في أفعاله فيما كان يصنع بين أن يؤلف بين قلوب الناس واجتمعت عليه هذه القلوب وأصبح هذا دين العلماء والأولياء والصالحين فكان يجتمع عدهم الخلق الكثير وكانوا إذا دعوا الله سبحانه وتعالى أجاب الله دعاهم لماذا؟ لأن هذه القلوب اجتمعت على قلب رجل واحد فعندما يدعون فكيف لا يستجاب لهم؟ إذا أردنا أن يتقبل الله منا الدعاء فلا بد أن نجتمع على قلب رجل واحد وليست الأجساد ليست الأجساد من تجمعنا بل هذه القلوب اذكروا كما قال الله تعالى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لم يقل وَأَلَّفَ بَيْنَ أَجْسَادِهِمْ ولا بين ألوانهم ولا في أقوالهم ولكن قال وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فواجب كل مسلم في هذا الزمان أن يسعى لهذا الفضل وأن يكون سباقا إليه ليحظى برضى الله ومحبة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله يضمفا لعفا الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجنده علموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا وصلوا وسلموا على من أنزلت عليه أعظم آية ابتدأ بها فيها الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدته وثلث بالمؤمنين من عالمين جنه وانسه فقال فيها قامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك فلا تن وترضيه وترضى بها عنا مولانا رب العالمين ورضى اللهم عن أكابر أم ذو القدر العلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان ذو النورين وعن الإمام الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعن صاحبة الفروع والأصول فاطمة الزهراء البتون وعن سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين وحمزة عن حمزة والعباس وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة البدريين والأحديين وأصحاب بيعة الرضوان وعليهم أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الصحة والعافية ودوام الصحة والعافية والشكر على نعمة الصحة والعافية اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وقف الدين عن المدينين وشافي مرضانا وعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ارحمنا وأنت أرحم الراحمين واغفر لنا وأنت خير الغافرين وارزقنا وأنت خير الرازقين يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أهل هذه البلاد أندونيسيا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم من فيوط الرحمات والبركات والحكم اللهم بسنة وجماعة سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في أحوالهم في, أقوالهم في أفعالهم في دينهم ودنياهم وأخراهم واجمع اللهم على الطاعات شملهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتبع علينا برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل دعانا واستجب رجاءنا واغفر لنا لأولنا ولآخرنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا فرج اللهم على الأمة سيدنا محمد فرج اللهم عن أهلنا في جميع بلاد المسلمين اخف لهم وارحمهم وثبتهم يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمةك يا أرحم الراحمين برحمةك يا أرحم الراحمين, الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقِم الصلاة.